قناة أبشر أيها التائب تقدم لأجلك يا رب نسعى بلا توان وتحل طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقف تعالى ما خير البشر لأجلك يا رب نسعى بلا البشر. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور وتهنيه سحائه من رحمة يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون ويزكو أثر ضيحه يا شع البدا وانا السلام الله <تصفيق> الله حتى يشع المدى ونبصر دینا السلام انتشار طريق الدعاة جارت بالخطاب ومن سر بالصدق فيها انتصار